استووا استووا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك, ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا دعوا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إن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 وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يشقق فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وما الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَفَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أتحدثونهم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوْكُمْ بِهِ لِيُحَاجُوْكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 بلى من كسب سيئة بِهِ به خطيئته فأولئك, فأولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أولئك أَصْحَابُ الْجَنَّةِ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 وأقيم الصلاة وآت الزكاة ثم توليتم ثم تغليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا وَتُخْرِجُونَ فريقا مِنْكُمْ من ديارهم تظاهرون عَلَيْهِمْ تَغَاضِّهُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِيَاءٌ قُمُ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 بلعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَالِ لَمَّا يُنَّوُنَّ وَلَمَّا جَاءُوا مِنْ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقُ الْمَمَعُونُ وَكَانُوا وَكَانُوا مِنْ قَبْلِهِ قبل يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَ اَمَّا مَن عَرَفُوكَ فَخَرُّوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبِأَنَّهُمْ بغضب على غضبه وللكافرين عذاب مؤين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا معهم قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ من قَبْلُ إِن كُنتُم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون وإذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا ورضينا اشربوا في قلوبهم العذاب بكفرهم قل بيس ما يأمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين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 ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن, ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة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 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا مبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد فريق, نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم, كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تكن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل, وما أنزل على الملكين ببابل آروت وماروت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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعون ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من قلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون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 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشرقين أن ينزل عليكم, أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسق من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بِالْإِيمَانِ فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا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 إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برآنكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله هُمُ الْمُقْسِمُونَ فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود وهم يتلون الكتاب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 فأينما تولوا فثم وجه الله إِنَّ الله واسع عليم وقالوا اتقذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديء السماوات والأرض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 إن <سؤال>, الآيات لقوم يُكْنُون إنَّا رَسَلْنَاك بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى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 وَمَن يَكْفُرْ بِفَأْلَا إِلَٰهَكَ وَهُوَ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون واذ ابتلا ابراهيم ربه بكلمات فاتمه قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنطهر بيتي للطائفين, للطائفين والعاكفين واركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ دَعْهَا هذا بَلَدًا آمِنَ وارزق أَلَّا مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله واليوم مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 يَجْلُونَ عَلَيْنَا آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُونَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكّون إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وإن أو في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه لبني ما تعبدون من بعدين قالوا نعبد إلهك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا, إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تُسْأَلُونَ عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أَوْ نصارى تهتدون قل بل ملة إِبْرَاهِيمَ حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب, وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي, موسى وعيسى وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا دًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ من اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء, لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أَنَّهُ الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون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 ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الَّذِينَ الذين الْكِتَابَ الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فريقا منهم لَا يَكْتُمُونَ الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الله أكبر الله.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 سبارة ربنا وتعالى فلا من جاء ولا ملجا منك إلا إليك اللهم انا نسألك المدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم اصلح نياتنا اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا اللهم انا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبض ما إليك غير مفتونين اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إننا نسألك الفردوس الأعلى اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام واجعلهم شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والهيتين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله